والله ysahil dhempi kalli nhoitaa Wallhaa ysahil dhempi من قبل لا ترحل غيابك بكيته أرجوك لا تبطي ترى القلب بيطير بين الضلوع العوج حبلة ثانيته بين الضلوع العوج حبلة ثانيته في وسط قلبي لك محبة وتقدير قول يا طلبني غيركم ما عاطيته سبحان من حطك بقلبي مثل طير فوق الشجار يبني من العود بيته فوق الشجار يبني من العود بيته حبك بنيت بين حكمة وتدبير ويزين كل اللي بقلبي بانيته عذب المحبة كأنها نبعي من بين وانا من وسط جوفي سيقيته طروح ترجع يا حياتي على خير والله يسهل قربك اللي ذويته والله سال الدمك لدوتة لا طول الغيب علي ويش بيصير أنا شهد إن الموت بعيني رأيتة ادعو معيني فارق القلب ويصير ويحط ماللي وسط روحي بدته. حط مالي وسط روحي بديتا يالله اللي بديكي كل المقادير لا تبعد عني رجالك رجيتا لا تبعد عني رجالك رجيتا لا تبعد عني رجالك رجيتا حياتي <تصفيق> Joo, joo,